قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون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 كما أخرج أبغيكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هما يقبيله من حيث لا ترونه إما جعلنا الشياطين أوليين إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها و الله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقصط وأقيم وجوهكم عندما